بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقت من النساء فطلقهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة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 وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يعوض به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا ياس من المحيط من إن ارتبتم فعدتهن, فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحض وأولاة لحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى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 وَلَا تُضَُّهَُّ للتُضَيقُ عَلَيْهِن وَإِن كَُّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَم فِقُ عَلَيْهٍِ حَت يَضَعْنَ حَمْلَهُ فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ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 وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا كرا فذا قد وباء أمرها وكان عاقبة أمرها خسراء أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الباب الذين آمنوا قد انزل الله إليكم ذكرا رَسُولَ نَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا نُّدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 أَ اللهَّه عَلَ كلُِّ شيءَ إِ وَأَنَّ اللهَّه قَدَ حَطَ بِكُلِّ شيءَ علما